لِذِى جَادَ نَصِيبُهُم مِمَّا فَوَّكَلُوهُ لَدَيْنَا وَالْأَقْرَبُ نَوَلِنِسَاءٍ إِنْ نَصِيبُهُم مِمَّا فَوَّكَلُوا أكربو مما قد لمنه أو كثر نقي بما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 وَلْيَغْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكْتُم مِنْ خَلْفِهِمْ بل يتقوا الله وليقولوا قولا سبيلا إن الذين يأكلون أم இம